إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدا فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك كلتي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل متمى إن فِي ذَلِكَ لَآيَاتٌ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ أَمُسْتَغِذُّ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَاءَ قُلْ أَوَلَوْ كانوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْتَصِمُونَ قُلْ لِلَّهِ التَّفَاءُتُ جَمِيعًا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 ما القيامة وبدالهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون.